وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى فَإِذَا هُمُ الْمَوْتُ قَالُوا رَبِّ ارْجِعُونْ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فيما تركت قللا انها كلمه هو قوالها قللا انها كلمه هو قوالها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ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 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عليكم؟ ألم تكن آياتي سُتُطْلَعُ عَلَيْكُمْ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ظالمين ربنا جَنَّ مِنها رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فيها, فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخْرِيًّا حتى وكنكم بكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبر انهم هم الفائذون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 فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وقر رب اغفر وارحم وان